سبعة. استمع إلى الإرشادات العامة ثم قرأها واكتبها في دفترك. واحد. طلب المساعدة الطبية العاجلة وإبعاد المصابين من مكان الخطر. اثنان. البدء بإسعاف الحالات الأشد خطراً ثلاثة. الاستمرار في الإسعاف. حتى وصول الطبيب أو إيصال الحالة للمستشفى. أربعة. عدم نقل المصاب من مكانه إذا كان هناك احتمال وجود كسور. خمسة. قبل ارتداء الكمامة يجب غسل اليدين بالصابون أو جيل مطهر. ستة. ضع الكمامة بطريقة. تغطي الفم والأنف سبعة عندما تتبلل الكمامة يجب علي تغييرها بكمامة جديدة تمانية الاحتفاظ بصيدلية صغيرة للإسعافات الأولية